كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن قفت الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن